الوجه ا ا ل ث نتابع ي يبدأ حالا ن الكلام في حكم الاحتفال بالموالد و أ س ا ب ي ع المرور و ا ل ش ج ر ة وعيد ا ل أ م واليوم الوطني للمملكه ة وكل ذلك قال ل فبينت له ذلك القاذورات بالله وقلت له المقصود من الأسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية、بها. فقال لي انظر إلى الشوارع آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات مكتوبة وأماكن مستعينا من ويمزقها وترمى نظافتها آيات في انظر بها حث أ ل ي س هذا حراما وخاصه ة في أسبوع المساجد؟ أنظر يا عمي الشيخ أسبوع المساجد انظر إلى ذ ه عليها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله القطع القماش إنما مساجد واليوم الآخر يعمر من مكتوب من آمن مرمية في اسبوع ل عليها النفايات إنا لله وإنا إليه راجعون. إنني أنقل لكم كلام الشخص ح حرفيا ح د وايد ي ويصب إنني ق ة وإنا راجعون إنا ما تكلم به علي به ف ل ا أخذت ا ل ق ط ع ة ا ل م ك ت و و ب عليها غ س ل ت ه ا وأحرقتها فقال لي يا عم يا ل شيخ أ ن ا لا أ ر ي د منك شيئا نعم أن أنتم يا خطباء المساجد وأصحاب الكلمة المسموعة. ولكن أنتم يا خطباء لا تستطيعون وأنت المسلمين أنا يمكن أقنع من تنسي المسموعة السعودية عمل وتشجيع فعل شرعية تتكلموا المساجد الكلمة الحكومة هذا حرام قلتم حرام قلتم الكلام الذي يا خطباء وأصحاب يا خطباء لا إذا قالت هذا وإذا قالت حلال حلال واحد هذا الخير لا بهذا إلا كبار العلماء ولا تنسي يا ذلك أول تقول لي إلى خير أرجوه بفتوى شيخ أن العيد س ا ل ا والسلام、عليك. انتهى لذا أرجو الفتوى ن أخرس أرجو عليك الشرعية في اسم ل بالصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حده والله يحفظكم. جواب الحمد لله وحده والصلاة ل م موضوع يحفظكم ذ ك و جواب وحده و ر ة حذة ا ل ا ع لما ى رسوله س وآله وصحبه وبعد العيد ا ل م يعود من الاجتماع على وجه المعتاد إ م ا بعود ا ل س ن ة أ و الشهر أ و ا ل أ س ب و ع أ و نحو ذلك فالعيد يجمع أ م و ر ا منها يوم عائد كيوم ع ي د ا ل الجمعة ف ط ر ويوم ومنها, الاجتماع في ذلك اليوم ومنها الاعمال ج ت م ا في ي ذلك ل ا و و م ن ه ا أ ع م التي ا ل يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات ثانيا ما من مقصودا التعظيم نحوهم من طوائف الكفار فهو محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مسلم مثال ذلك بيوم كان التنسك والتقرب كسبا كان الجاهلية طوائف الكفار داخلة النبي الله هذا رواه البخاري الاحتفال ذلك ذلك للأجر بأهل قول صلى عليه ليس أو أو أو فهو فهو بدعة أحدث رد به تشبه فيه في في بعيد ا ل م وما ل ل د وعيد ا أ و ل الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله ع عبادة ي في يأذن د إحداث بها و من كان م في ذلك التشبه ل ا ب ص المقصود ر ونحوهم من ا ك ف ر ة و ل ا الثاني والثالث من التشبه بالكفار وما كان ا في ل من م منه تنظيم ا ل أ ع م ا ل مثلا ل م ص ل ح ة ا ل أ م ه وضبط أ م و ر ه ا ك أ س ب و ع المرور وتنظيم مواعيد ا ل د ر ا س ة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي إلى به والعبادة والتعظيم ذلك لا إلى التقرب بالأصالة مما يفضي به فهو من انواع ل العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم ب د ع م أحدث في أمرنا في ف ليس ما منه هذا ه رد ف ل حرج ر فيه بل يكون بل و م ش ا وبالله التوفيق الله وصلى نبينا على من ح وصحبه م وسلم د وآله أ و البدع ع من ا سؤال سمعت أ ح د حجاج بيت الله الحرام يقول إ ن أ ي حمامه ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة إ ذ ا قرب أ ج ل موتها تطير إ ل ى م ك ة ا ل م ك ر م ة وتشق سماء ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة كوداع لها ثم تموت بعد أ ن تطير مسافه ة من الأميال ف ل هذا صحيح أ من لا أ ف ي د و الاميال ب ا ح وحده م د لله و ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س على وبعد رسوله وآله ل وصحبه س ل ح م م ا محرم بالحج أ و العمره أ و غير محرم ما دام في حرم م ك ة أ و في حرم ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أ و العمره كسائر الصيد لعموم قوله تعالى يا أيها الذين الصيد عليه قبلي بعدي لي آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ولا وإنما ساعة نهار وأنتم لأحد لأحد أحلت قوله ولعموم صلى وسلم فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل إن من حرم حرم مكة ل الحديث ي خ ت خلاها ولا ولا ل شجرها صيدها ا يعضد ينفر رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إ ن إ ب ر ا ه ي م حرم م ك ة و إ ن ي حرمت ا ل م د ي ن ة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها رواه مسلم فمن فهو حمامة بالمدينة المنورة إذا دنى أجلها طارت إلى مكة ومرت من أن دنى ادعى إذا أجلها طارت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة قد إلى أي أسس له ف إ ن ا ل آ ج ا ل لا يعلمها إ ل ا الله قال الله تعالى وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت و و د ع و ا ل ك ع ب ة إ ن م ا يكون بطواف من حج, بطواف من حج او اعتمر حولها فدعوى ان الحمام يعلم دنو يوادع الكعبة فوقها. دعو عباده وأنه بالطيران المستعين فوقها وعلى والله أجله يجرؤ جاهل الكعبة لا عليها إلا جاهل الكذب على الله يفتر كذبة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ما حكم خ لان ع ل ع عند الشريعة ا التحية الغراء ل لأن في بعض العلماء يبيحون ذلك ويستدلون بقوله تعالى في س و ر ة طه عند قوله فاخلع ن عليك وهل هذا صحيح ا لا ح وحده م د لله و ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا ص وصحبه ا ة وبعد يجوز اتخاذ خلع النعال عند ا ل ت ح ي ة س ن ة وشرعا في الدين وخلع و النعال في شريعة م سؤال ى صلى وصلى على عليه بشريعة عليه بالنعال السلام الله وسلم بالصلاة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حيث نبينا وصحبه أمرنا منسوخ س محمد محمد هل تجوز ا ل ص ل ا ة خلف إ م ا م يعقيد التمائم للناس ثم إ ذ ا نزل القحط ي أ م ر الناس بشراء كبش أ و ب ق ر ة لتذبح و ي أ ك ل ه ا الصبيان عند القحط من أ ج ل ان ينزل المطر هل تجوز ا ل ص ل ا ة خلف إ م ا م يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى الجواب التمائم من القرآن والأداية له والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها والندر لغير الله شرك والذبح لغير الله شرك لقول الله سبحانه وما أ ن ف ق ت م من ن ف ق ة أ و نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلمه وقال تعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ا ل آ ي ة وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله والنذر داخل في قوله تعالى ونسكي ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ م ر بشراء كبش أ و ب ق ر ة لتذبح و ي أ ك ل ه ا الصبيان عند القحط من أ ج ل أ ن ينزل المطر و إ ن م ا المشروع في ذلك ص ل ا ة الاستسقاء والدعاء والاستغفار و ا ل ص د ق ة على الفقراء بل ذلك بدعة وبالله نبينا وصحبه ذلك لا أساس لها في الشرع المطهار. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال. وقد رد. محمد عنه أساس أمرنا أنه فهو في من صح عندنا في مصر بئر بسيناء يقال ان نبي الله أ ي و ب قد أ م ر الله أ ن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى وأصيبت أيوب وسلم يجوز بمرض عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب فيها كما صنع نبي الله إلى البئر الحمد وآله لا صحة لذلك ولم يعلم المحل الذي ا صحة خ ت سؤال ل فلا يجوز لها أن تذهب إلى بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فيه أيوب يجوز أيوب نبينا تذهب أنه وصحبه أن بئر ما زعم محمد س حدثني أ ح د ا ل م ش ا ئ خ فقال جاء شيخنا المتوفى إ ل ى والده في الرؤيا و إ ل ى رجل آ خ ر وقال لوالده ابني مقام لي ضريحة أي مقام ففعل ووجد جسمه سليما ومعلوم أ ن هذه ا ل أ ض ر ح ه مزار للناس وقد تعرضهم للشرك كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة إ ذ إ ن الناس يطوفون بها ويتوسلون عندها وحدثني الصوفية كبار الناس وأمره ببناء ضريح وهذا وهل ويفعل أحد ضريح يصدق إن الناس ببناء الشيطان الشيخ يظهر غير جائز كما قال السلف فهل الذي يأتي في الرؤية الشيخ بعض كبار به شرعا فقال إذا مات إذا كرامة جاء جائز كما قال السلف الكلام ما لم إلى فهل أم أمر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام وإنما والحلم الشيطان لمخالفتها الشرع البناء ا لله على رسوله وآله ليست حلم وذلك على ل وحده وصحبه من هذه هي وبعض رؤية فإن قال ب و و ر إ ق م ة ا ق ب ب ا ع لي ه ا كبائر الذنوب ا من ئ ر ذ و علي ا ش ر ك فقد ثبت ب عن أ الا ه ي ج أنه ق ابعثك ل قال لي علي ألا أ على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إلا ولا إلا طمستها ولا قبرا تدع سويته صورة مشرفة رواه م سؤال ل العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم م بما ويحرم محمد فيجب نبينا ثبت بهذا وصحبه عن س يضع بعض من الناس أ م ا ن ا ت ه م وحاجاتهم على قبور الصالحين ظنا منهم أ ن ه م يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا ت أ خ ذ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على ي ع ت ق ا د ان الموت ى يقومون ب ح ر ا س ة ما يوضع على قبورهم من ا ل أ م ا ن ا ت كفر بواح وشرك في ا ل ر ب و ب ي ة يستوجب من مات عليه الخلود في النار ووضع ا ل أ م ا ن ا ت أ و الحاجات ا ل أ خ ر ى على القبور للحفظ أ و ا ل ب ر ك ة كله لا يجوز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الولائم الأولياء سنوية؟ نبينا الله سؤال ما حكم الشرع في الولائم التي على إلى تقدم في محمد حكم حيث عندنا يقام كل عام على ا ل أ و ل ي ا ء ولائم تكلف الناس كثيرا ويرى ضعفاء العقول أ ن ه واجب عليهم القيام بذلك جواب يجوز وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء لأن هذا من المحدثة وقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لا باسم هذا البدع المحدثة الله الله قال من عمل عملا أمرنا ثبت لله على عمل لأن صلى عليه عمل ليس عليه من من أنه عن ف ه ولا رد و يجوز للمسلم حضورها ل أ ن ه من التعاون على ا ل إ ث م والعدوان وان ق د نهى ل ل جل وعلا ه ع ه بقوله تعالى ولا تعاونوا والعدوان تعالى على الإثم、والعدوان. وإن كان المقصود ب إ ق ا م ة ا ل و ل ا ئ ب التقرب إ ل ى ا ل أ و ل ي ا ء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ و حصول المدد منهم ل ل أ ح ي ا ء الذين أ ق ا م و ا الولائم فهذا شرك أ ك ب ر ل أ ن ذلك أعبادة لهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س إ ذ ا ضاع من ا ل إ ن س ا ن شيء وقال إ ن ه على رجعه لقادر مئتي م ر ة فهل يرجع له ما فقده أ و لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ي ح ة ولا هو من ا ل أ س ب ا ب ا ل ع ا د ي ة التي يسترجع بها المفقود بل هو من استعمال ا ل ق ر آ ن في غير ما أ ن ز ل من أ ج ل ه مع ما في ذلك من التحديد بعدد والتحديد به أ م ر توقيفي لا يعلم بالعقل وكان استعمال ذلك ب د ع ة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ما مدى ص ح ة قولهم علي كرم الله وجهه جواب ا لا ح وحده م د لله و ل ل ص اصل ة والسلام على رسوله وآله و على ح ب وبعد ه ا أ ص لتخصيص ل ذلك بعلي رضي الله عنه و إ ن م ا هو من غلو ا ل م ت ش ي ع ة فيه وصلى وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال أ ه ل مصر يدعون أ ن ر أ س الحسين عندهم و أ ه ل العراق يدعون أ ن مسجدا لديهم يسمونه المشهد الحسيني ولا أ د ر ي ما ص ح ة ذلك و أ ي ن يوجد قبر الحسين على أ ر ج ح أ ق و ا ل العلماء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في المحرم س ن ة احدى وستين ه ج ر ي ة ودفن جسده في العراق أ م ا دعوى أ ن ر أ س ه نقل إ ل ى مصر ودفن هناك فلا نعلم له أ ص ل ا وقد أ ن ك ر ذلك بعض المحققين من أ ه ل العلم ولا يضرك جهلك بذلك و إ ن م ا المشروع لك ولغيرك من المسلمين الترضي عنه وعن سائر أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أ ج م ع ي ن حاشيه انظر ر أ س الحسين لشيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة في ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة وما بعدها من ط ب ع ة السلفي الصالح محمد نصيف انتهت الحاشية وبالله التوفيق الله نبينا سؤال ذكروا هناك الجزائر بالقبوريين الذين يعتقدون عقائد فاسدة أن من يسمون يعتقدون وآله وصحبه وصلى على وسلم لي محمد في قد منها طوافهم حول القبر على ا ل س ي ا ر ة ثلاث مرات معتقدين بعدم الحاق الضرر بالركاب ومنها دعاء إ م ا م في الحجر التي يجعلها وساده للميت و إ ذ ا أ ج ب ت عنها ضمنت لك ا ل ج ن ة ووفقت إ ل ى الصواب إ ل ى آ خ ر معتقداتهم المطلوب ما حكم فعلهم هذا وهل تجوز ا ل ص ل ا ة وراءهم و ا ل م ع ا م ل ة معهم مع الاضطرار وبالعكس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام ما أفعالهم البدع الممنوعة شرعا لله على رسوله وآله وحده وصحبه من من وبعد ذكرته و و ط انا ف ه م م حول القبر ك وشرك ر و ب ل ل التوفيق وصلى الله على ه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤالٌ أنا مسلم ح وصحبه م د وآله و سؤال مسلم أنا عن أ ب وجد و أ ي ض ا من قلب و إ ي م ا ن وعمل أ ع م ل لكل ما نص به ا ل إ س ل ا م إ ل ا ما أ ج ه ل ه ليصديق الإخوة المسلمين وليصديق في الطريق العلوية المنتسب لشيخ ابن علوة المستغني في من ابن الذي ملك ع د ة زوايا أي مساجد الزهد وغيرهم في طريق ح م د ا و ة الذين يلعسون النار ويسحرون الحلوه وكذلك طريق عساوة عملهم طريق ويسحرون عساوة تقيهم يداعبون ويبيعون الحجوب ضرب إلى آ خ ولي اخ أ مناضل في حزب ج ب ه ة التحرير الوطني واخر في ا ل ك ش ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ي طريق ا ل أ ص ح من هذه الطرق وهل ما هذه الطرق هذه الطرق يجازون أم يحاسبون وما الدليل أنا مع هؤلاء لا أعرف من هو الصحيح ومن هو الخاطئ دلوني على الصواب وهذا هذه هذه هؤلاء الفقه تعمل الطرق الطرق الدليل لا الصحيح الخاطئ على لعدم الإسلامي ما متخذ أم مع من تمكني أنا أعرف يرجع في أ و أن ت ر ش د و ن ي ل م ا ف ي ه ا ل خ ي ر م ن هذه ا ل خ ر ا ف ا ت إ ن ك ان ت خ ر ا ف ا ت ج و ا ب ا ل ح م د ل ل ه وحده و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ى ر س و ل ه و آ ل ه و ص ح ب ه و ب ع د ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ح ي ح ة هي ط ر ي ق ة ا ل إ س ل ا م ا ل ت ي جاء ب ه ا ك ت ا ب ا ل ل ه ت ع ا ل ى و ب ي ك ن ه ك ان ي و ل ه محمد ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م ن ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ل ه و م ل ا ئ ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ا ل إ ي م ا ن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره و ا ل ش ه ا د ة لله ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولرسوله ب ا ل ر س ا ل ة إ ل ى الناس أ ج م ع ي ن و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت أ ي البيت الحرام و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتهاد في ن ص ر ة دين ا ل إ س ل ا م والصبر على ا ل أ ذ ى في سبيل حمايته ونشره ولزوم ج م ا ع ة المسلمين والحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك مما جاء في ا ل ق ر آ ن وفي س ن ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن كان على هذه ا ل ط ر ي ق ة فطريقته هي ا ل ص ح ي ح ة ومن كان موافقا لشيء منها ومخالفا ل آ خ ر منها ففيه من الخير والصواب بقدر ما وافقها فيه ومن ا ل خ ط أ والشر بقدر ما خالفها فيه أ م ا السحر و ك ت ا ب ة الحجب وتعليق التمائم و ا ل ك ه ا ن ة فكلها لا يجوز سؤال ما حكم حمل الجنازة مع الجنازة أناشيد ا ل ب ر د ة للبصيري وأكل ط ع ا م أهل الجنازة جواب ا ك ر ء ة ق ص ي د ة ا ل ب ر د ة أ و غيرها من ق ر آ ن أ و أ ن ا ش ي د أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة ب د ع ة م ح د ث ة فهي م م ن و ع ة لقول ل ا ن بدعو ي عليه صلى الله عليه وسلم من أ ح ث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي ليس رواية أمرنا ما منه من رد هذا م عملا أمرنا ل ليس عليه ه ف رد وبالله التوفيق وصلى نبينا الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدعوا من ح م د وآله تسمى بخادم ا ل ح ج ر ة ا ل ن ب و ي ة و أ م ث ا ل ه سؤال مضمون السؤال أ ن ه وصل إ ل ي ه و ر ق ة تتضمن أ ن الشيخ أ ح م د خادم ا ل ح ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم لما ت ه ي أ للنوم و أ ن ه أ خ ب ر ه ب ك ث ر ة الفساد في الناس و أ خ ب ر ه أ ن ه يموت من أ م ت ه كل ج م ع ة م ئ ة وستون أ ل ف ا على غير ا ل إ س ل ا م و أ خ ب ر ه ببعض أ م ا ر ا ت ا ل س ا ع ة وقرب قيامها و أ م ر ه أ ن يعلن ا ل و ص ي ة للناس وأخبره بالعدة ا ل جواب م لمن ي يصدقها ل ة أ ب ل الجميلة لمن ع د يصدقها ويجتهد ة نشرها في و ا ل ل و ع ي د من ي ك ذ ب ه الممكن ويكتمها و ا يبلغها للناس إلى آخر ا الرؤية جواب ا ذكر في ل ح د وحده لله والصلاة والسلام على رسوله وآله ل وصحبه وبعض ا من م م عقلا الجائز شرعا أ ن يرى المسلم في منامه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها فتكون رؤيا حق ف إ ن الشيطان لا يتمثل به لقوله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني ف إ ن الشيطان لا يتمثل بي رواه ا ل إ م ا م أ ح م د والبخاري من وسلم أنس ولكن الإنسان أنه النبي نقلت إلينا نقلا طريق زورا رأى صورته يكذب فيدعي عليه التي عليها والتي صحيحا قد خلقه صلى الله على الله وقد يرى في منامه شخصا على غير ا ل ص ف ة ا ل خ ل ق ي ة للنبي صلى الله عليه وسلم ويخيل إ ل ي ه الشيطان أ ن ه النبي صلى الله عليه وسلم وليس به فتكون الرؤيا ك ا ذ ب ة و ا ل ر ؤ ي ة ا ل م ن س و ب ة إ ل ى الشيخ أ ح م د خادم ا ل ح ج ر ة ا ل ن ب و ي ة إ ن لم تصح نسبتها إ ل ي ه كانت م ص ط ن ع ة مفترعه وهذا هو الظاهر ف إ ن ه لا يزال مدعي مجهول يسمي نفسه الشيخ أ ح م د ويدعي أ ن ه ر أ ى هذه الرؤيا وقد توفي الشيخ أ ح م د خادم ا ل ح ج ر ة منذ زمن طويل كما أ خ ب ر بذلك أ ه ل ه و أ ق ر ب الناس إ ل ي ه حينما سئلوا عن ذلك و أ ن ك ر و ا ن س ب ة هذه الرؤيا إ ل ي ه وهم أ ل ص ق الناس به واعرفهم بحاله و إ ن صحت نسبتها إ ل ي ه فهي إ م ا كذب منه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم و إ م ا أ ض غ ا ث أ ح ل ا م وخيال كاذب وتلبيس من الشيطان على ا ل ر أ ي وليست رؤيا ص ا د ق ة والذي يدل على أ ن ه ا كذب وبهتان أ و خيال وزور ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع و ش ر ي ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا منافاتها للواقع ف إ ن ه ا لا تزال تدعى وتنشر مرات بعد وفاته وقد أ ن ك ر أ ه ل ه و أ ل ص ق الناس به نسبتها إ ل ي ه حينما سئلوا عن ذلك و أ م ا منافاتها ل ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة فلما اشتملت عليه من ا ل أ م و ر ا ل آ ت ي ة أ و ل ا ا ل إ خ ب ا ر فيها عن تحديد عدد من مات من هذه ا ل أ م ة على غير ا ل إ س ل ا م من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة وهذا من امور الغيب التي لا يعلمها البشر إ ن م ا يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم وقد انقطعت ا ل ر س ا ل ة من البشر ب و ف ا ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب إ ل ا الله وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د الا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال م اخباره كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن أبا الله من محمد أحد رسول و ا ا ت م ل ن ي ي ن ث ن ي ا ا إ خ ب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال له أ ن ا خجلان من أ ف ع ا ل الناس ا ل ق ب ي ح ة ولم أ ق د ر أ ن أ ق ا ب ل ربي و ا ل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ه من الزور و ا ل أ خ ب ا ر المنكره ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أ ح و ا ل أ م ت ه بعد وفاته بل لا يعلم منها أ ي ا م حياته في الدنيا إ ل ا ما راه بنفسه أ و أ خ ب ر ه به من اطلع عليه من الناس أ و أ ظ ه ر ه الله عليه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ك م محشورون إ ل ى الله حفاه عراه غرلا ثم ق ر أ كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين إ ل ى أ ن قال إ ل ا أ ن ه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد فيقال إ ن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أ ع ق ا ب ه م منذ فارقتهم رواه البخاري وعلى تقدير أ ن ه يعلم أ ح و ا ل أ م ت ه بعد وفاته فلا يلحقه بذلك حرج ولا يصيبه من وراء ك ث ر ة ذنوبهم ومعاصيهم إ ث م ولا خجل وقد ثبت في حديث ا ل ش ف ا ع ة العظمى أ ن أ ه ل الموقف كفارا ومسلمين يستشفعون ب ا ل أ ن ب ي ا ء واحدا بعد آ خ ر حينما يشتد بهم هول الموقف فيعتذر كل منهم عن ا ل ش ف ا ع ة لهم عند الله ثم ينتهي أ ه ل الموقف إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف ي س أ ل و ن ه أ ي يشفع لهم عند الله فيستجيب لهم ولا يمنعه من ا ل ش ف ا ع ة لهم ك ث ر ة معاصيهم أ و كفر الكافرين ولا يخجل من ذلك بل يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه بمحامد يعلمه إ ي ا ه ا حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع لهم وبعد ذلك للحساب يلحقه يأمره يرفع يشفع ينصرفون يمنعه شيء أن رأسه وأن لهم ولم من ذلك من رقاء ربه ومقابلة الملائكة ولم يلحقه منه رقاء ربه عار وبعد والجزاء ذلك ذلك ثالثا إ خ ب ا ر ه بالجزاء العظيم الذي يترتب على ك ت ا ب ة هذه ا ل و ص ي ة ونقلها من محل إ ل ى محل أ و من بلد إ ل ى بلد وتعيين جزاء ا ل أ ع م ا ل وتحديده من ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة التي لا يعلمها إلا الله وقد انوقطع الوحي إلى البشر إلى وقد ب فادعاء ة الصلاة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ا عليه ل ف العلم بذلك باطل وقد ادعاه الشيخ المزعوم حيث قال في ا ل و ص ي ة ا ل م ك ذ و ب ة ومن يكتبها ويرسلها من بلد إ ل ى بلد ومن محل إ ل ى محل بني له قصر في ا ل ج ن ة وقال ومن يكتبها وكان م ن ي ت ب ه و ك ا فقيرا أ غ ن ا ه الله أ و كان مدينا قضى الله دينه أ وكذا ا ن عليه ن ب غفر ل ل له ل ه و و اخباره ل ذلك د ي في ه فهو وكذا كاذب إ من الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها ويرسلها وتعيينه إ ي ا ه ب أ ن ه يحرم ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم ويسود وجهه في الدنيا والآخرة حيث قال فيها ومن لم ويرسلها حرمت عليه شفاعة يوم القيامة وقال ومن لم من عباد الله سود وجهه والآخرة في الدنيا حيث فيها يكتبها عليه القيامة يكتبها في الدنيا عباد الله شفاعة قال لم لم من حرمت فهذا أ ي ض ا من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إ ل ا الله ف إ خ ب ا ر ه به وقد انقطع الوحي انقطع ا إلى ل ب ش رجم ر بالغيب وكذب وزور وكذا قوله فيها ومن ينجو ومن زور وبهتان الوعد والوعيد على سبيل والتحديد من من لإجماع المسلمين ما من النار فإن الأنبياء إن التعيين يصدق يكذب أيضا التكذيب بالرؤية غير يعد سبيل الصادرة بها عذاب بها رابعا أخبر به فهذا لا كفرا على كل كفر يتضمن تشريعا بالحث على ك ت ا ب ة ا ل و ص ي ة و إ ب ل ا غ ه ا ونشرها بين الناس للعمل بها واعتقاد ما فيها رجاء ا ل م ث و ب ة التي حددها ويتضمن تشريع تحريم كتمانها والتفريط في إ ب ل ا غ ه ا ونشرها والتحذير من ذلك خ ش ي ة أن يحيق بمن كتمها أ و فرط في نشرها ما أ خ ب ر به من الوعيد الشديد بحرمانه من ا ل ش ف ا ع ة و س و د ا د وجهه خامسا عدم التناسب بين ما أخبر التناسب ما الجزاء والأعمال عدم من بين به وهو دليل الوضع والكذب في ا ل إ خ ب ا ر إ ل ى غير هذه ا ل أ م و ر من ا ل أ ك ا ذ ي ب فيجب أ ن يحضر المسلم هذه ا ل و ص ي ة ا ل م ز ع و م ة ويعمل على القضاء عليها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى شريط الواحد والثلاثون فتاوى وهو الأول في المجموعة الرابعة وله والثلاثين نبينا الرابعة بقية الله انتهى اللجنة الدائمة الشريط الثاني على على في شريط من محمد